السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى خدمة الحسين وعلى محبي الحسين ورحمة الله وبركاته قصيدة أو مقطوعة اسمها أو عنوانها إلى متكبر شنت ويّ الوحش تتعارك على الزاد كنت ويّ الوحش تتعارك على الزاد وجبت لك كل حلال وقت لك تعذّر وكنت عطشان دومك تطلب من الغيم شربتك زلاله وبكتك من الحر وكنت كنت كل شغير تشوف بس الدود شلتك فوق رأسه قلت لك تصدر أشو قمت قمت تشوفني صغيرة علامة ليش هي هزت رأسه وحده وتوقع مكسر شنة تويل عطش شنة تويل الوحش تتعارك على الزاد وجبت لك كل حلالي وقلت لك اتعذر وكنت عطشان دومك تطلب من الغيم شربتك زلالي وبقتك من الحر وكنت كلش صغير تشوف بس الدود شلتك فوق راسي وقلت لك الصدر اشو قمت تشوف نسغير علامك ليش ما هي وحده وتوقع مكسر نهارك كان ظلمة أو بالظلامة تعيش وعلمتك تشوف الشمس من تظهر أو كنت تاخذ عوامر من هبل واللات وعلمتك تشوف النور والمصدر أصنامك كسرتها وقلت لك الله يريد تشهد لا شريك ومنه بتبشر ومن قلت لك علي الكرار شون الزيت اختلفت نيتك و تريد أن تتغير <تصفيق> رحم الله والدكم والدك عمي نهارك كان ضرم وبالظلامة تعيش و تشوف الشمس من تظهر و تأخذ أوامر من هبا الولاة وعلمتك تشوف النور والمصدر أصنامك كسرتها وقيت لك الله يريد تشهد لا شريك وبنه بتبشر يكون من قتلك علي الكرار شو نزيت اختلفت نيتك يا الوجهك تغير عندك غير ثالث حتى صيروا ياك ومن هذا البديل التوزن بحيدر إذا عندك بديل يجيبها من تغيب ويرد الشمس لو راد يتأخر وذا عندك بديل السيف ذو الفقار ذاك العامر على الخندق تبختار وذا عندك بديل السيف ذو الفقار ذاك العامر على الخندق تبختار ولك لو لا علي منه نشيل الباب لو جن وإنس لا والله ما تقدر عندك غير ثالث حتى يصيروا إياك ومن هذا البديل التوزن بحيدر إذا عندك بديل يجيبها من تغير ويرد الشمس لو راد يتأخر وإذا عندك بديل السير ذو الفقار ذاك العامر إذا الخندقت بختار ولك لو لا علم منه ليشيل البعض لو كل الإنس والجان ما تقدر اليفر من الحرب أتهم فضيحة وعيب جيل جيل عند الناس يتعير لكن من علي الكرار لا موعيب شرف كل الشرف للماثبة والفر لكن من علي الكرار لا موعيب شرف كل الشرف للماثبة والفر ولك باشر يخايب على الصراط هناك كلها مسددة ويمحيدر المعبار وإحنا نفوز هسة وباشرة وبعديا هنا نروي بمحبة وغاد بالكوثر أو تطخ راسك ذليل أو تنهان بس على الراس بالمحشر تطخ راسك ذليل أو بالحشر تنهان بسان الأشي للرأس بالمحشر لا زال التكبر بيك ما تنشاف لا زال التكبر بيك ما تنشاف وانا القادر أشوف أحشاء شيطانك أو لا زال النهر يكره يمر عليك تبقى بلا ثمر ويموت بستانك لا زال التكبر بيك ما تنشاف ونا القادر أشوف أحشاء شيطانك أو زال النهر يكره يمر عليك تبقى لا ثمر ويموت بستانك أو زال القصيدة بنية المغرور حرام أصبح علي توريق ديوانك أو لا زالك تشوف الناس كلها صغار أعذرك من تقول الناس عدوانك احذر لا تحارش ولا اسد جوعان وعرفك مو اسد وقصار ذراعانك خط احمر انا ولي غاد عني بعيد زعلت تخلبص الوانك خط احمر انا ولي غاد عني بعيد زعل تحترق بلوانك انا ما هبيت عاصف ما نفخت عليك بس تحسر الشوطار سفانك ما هبيت عاصف لا نفخت إليك أنا تحسر الشوطار سفانك طبع عن برعنة وما حب شريته ياي وكلش أنزعج من يطلع ادنانك طبع عن برعنة وما حب شريته ياي وكلش أنزعج من يطلع دنانك أنا بجرة قلم لو فاضبي الغيظ أدفنك بالحية ومأجور دفانك بس حب الحسين يشتف المختار عادك فيني شرك واحفظ لسانك